طريق الجنة لا مكان للخائفين ولا للجبناء فتخويف أهل الباطل هو من عمل الشيطان ولن يخاف من الشيطان إلا أتباعه وأولياؤه ولا يخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله من منها Alaqtu tariqi wala lam عزمت المسير بعزم الحديد وودع دنيا قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود توجه طرفي لأرض الأسود فيا أم لا تحزني لفراقي فإني مضيت لأرض العراقي فهي يمسحي عنك دمع المآقي فما تو الا اليهود فما سرت الا لدحر اليهود وعذرا ابي قد عشت الجهاد وديني دعاني لاحمل عباده فجيش الصليبي في البغي تمدا وابناء ديني ارام رقود وابناء ديني ارام رقود ويا زوجتي إن قتلت صبري فإني شهيد بموت فخري سيغفر ذنبي على أبشري فربي غفور رحيم ودود فربي غفور رحيم ودود ويا إخوتي إن إخوانكم في شتى البقاع ينادونكم فهينفرون الوغمالكم رضيتم بهذا الخنا والقعود رضيتم بهذا الخنا والقعود لمن تتركون الأسار آلمان وقد كبلوا في سجون المحان وذاقوا